من سفر أعمال والرسل الأصحى حشرين وحاول لكم كل التفاصيل اللي حصلت عن أبو نبي من وليام الاتنيح يوم الأربع اللي خاد حادث بس ناخد بركة الكتاب المقدس الأول بيقول في الآية السبعة عشر من الأصحى حشرين ستسرع مال الرسل بركاته علينا أمينا ومني ليتوس اصل الى أفاسس واستضعى قصوص الكميثة فلما جاء اليه قال لهم انتم تعلمون من اول يوم دخلت رسيا كيف كنت معكم كل الضمان اخدم الرب بكل طواضع ودموع كثيرة وتجار اصابتني بمتائر اليهود كيث لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا أخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت شاعدا لليهود واليونانيين بسرطة الله والبناء بسرطة الله والآن ها أنا أذهب إلى أوروشالين مقيدا بالرطوح لا أعلم ماذا يصادفني هناك ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفضي سميلة عندي خطة وتمن بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد بلشك الله والآن فأعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا درم و نعمد رب مجبه اصلا تكون معاكم یا رب نقلل تاكسز شویه لانه طبعا که ناس الكمبیرات ما بحس و انقطاع عشان ناس نحكي مش عارف لو سابونا لوغت سبونا سمعنا ایتبدینا واحد لوغت سبونا سمعنا ایتبدینا واحد یارو لوغت سبونا فازش توی فروش سمعنا ایتبدینا واحد اتفاقا لوغت يا فرون والهي أيضا أنتم جميعا أن تدركين المرات تدرككم تدركين لقوت الله لذلك وشي اليوم هذا أخبركم بكل مشورة الله احتردوا إذا لأنفسكم لجميع الرعية قامكم الرؤوح القدس فيها أساط لترى كميسة الله التي ابتناها بدمه لن يعلم هذا أنه بعد ذهابه سيدخل بينكم ذئابا خاطفة لا تشق لكم سيكون رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلميذ وراءهم لذلك اظهروا متذكرين أن ثلاث سنين لي لعنهارا لم أفتر أن أنظر بدموع كل واحد وقد أستودعكم يا إخوتي لله لكلمة نعمته القادر أن تبنيكم وتعطيكم مرين شدة أو ذهب أو لباس أحد لم أشد أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين ما يخدمتها هتان الزيبان في كل شيء أرأتكم أنه هكذا ينغي أنكم تتعبون وتعبدون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخي ولما قال هذا دثر على ربكيه معك وكان بكاء عظيم من الجميع ووقعوا على العنف بولوس وَلَا ولا فيما من الكلمة التي يغلحها أنهم لن يروا أي ثم شيعوا إلى السفينات نعم طلّر الآياب فالتحل على الأرواحنا جميعا أمين هبونا بينا في جزء دوت في لأسبوع الاثنين اللي أبو وفاة أبونا دا كان اللي كنت بشرحه في دراسة ابتكاد نسيكلون صفر عمال الرسل اعتمد الكلمة الصدفة أنكم لا ترون عبسي أيضا أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا إن لكوت الله إذن عدت كده عادي على إن مجرد وداع ولكن لما حصلت الحدثة وكانت مهيبة جدا وهيحكي لكم تفاصيلها فجأت إن وكيل المطرانية بيديني الصغة الوضعية اللي هي بتتقال للتاهم اللي فيها بيقول وادعكم أيها التهنى شركائي في الخدمة وانظروا إلي أني مرك في وسطكم لأجل كلمة المسيح وأقول لكم أنكم لن ترون وجه أيضا كانت ترتيب عجيب ومعني كده يوم الاثنين كملت لهم هذا النص وطبقت على أبو نبيمن وشفنا نوع كثير حلو خالص في حياة هذا الرجل المبارك أول حلكم في الآخر ولكن ناخد بعض معلومات أبو نبيمن داء من مواليد 19 موفمبر سنة 64 يعني عنده حوالي 41 سنة كان خريه بكالوريوس تجارة تربص بيت بسيط والده عم ويليام كان خادم في كنيسة الأنبى أنطنيوس عن عندنا وعاش كان إنسان بسيط خالص العم ويليام دوت عاش خادم كنية ترامب عن طم السنين طويلة من أيام ما كان أبو نبيمن لسه طفل صغير وكبر كان اسمه ويليام وكبر هاني وأخذ مكالوريوس التجارة واشتغل محافظة كنية وتمت سيامته هو كان مرسوم قائل ونصف ورسامته نحن عندنا نظام الكنيسة بنظام خوارس بتحفظ وتستلم فهو كان من الخرف الثالث لأن احنا عندنا 11 خورث في الكنيسة أجيال بتسلم رضيها هو كان من الخورث الثالث الشمسة ورسم قصا يوم عيد ماري درجس دخول جسد مصر اللي هو يوم 23 يوليو سنة 2000. يعني 23 يوليو اللي جاي يكمل خمس سنين أبونا بيمن متزوج من انسانة صالحة جدا مشهور ليها من الزوجي كلها وهي أصغر منه بعشر سنين يعني عندها حوالي ثلاثين سنة أو أصغر منه بعشر سنة عنده ولد في خمسة دقائق اسمه بيشوي، وابنته اسمها كريستينا. في السنة الأولى ابتدائي، ولدته عائشة ورملة، وهو كان الوحيد لها، وخلاب أيضاً كان شاندهم اولاد فكان هو وحيد الأخرى كلها، هو الوحيد الأخرى كلها. لا تساعد للموجودين اطلاقا وكان بيبقى موجود ميات كثيرة في هذا الاجتماع وكان من قنشط الاجتماعات اللي الموجودة عندنا في الكنيزة وسأكلي حلات الاغتداد وكان ب... أنا كنت مسكها فترة طويلة مع اباء اخرين ولكن الاباء دولا أتعبوا صحياً جدا وأحد من طيروسيه صعب وكتير خالص والتوقت كثيراً ردنا يشريهم فمسند أسنوبة الخدمة جابونا بيناً وأنا أساعد الكل على أن بطاطة لأن وقتي بيبقى ديئة كتير خالص فكانت الحالات كثيرة في الكنيسة نوعد معهم وهو كان بياخذهم برضه في المرشاد ويصفرهم يتبعهم في البلاد اللي هو بيأذيهم فيها وأذكر أنه كانت فترة محمومة فترين يمكن أيام موضوع انتشار موضوع التصوى بالبنات والحاجة اللي حصلت بكلها فكانت هي حم مزعورة وحشة جدا يمكن حضراتكم لمستوها وعشتوها وحسيتوا بيها وعرفتوا بيها أن في أسبوع من الأسبوع نحن طبعا عندنا جمعة الزازيفة في بنات كتير مغتربة تيجي فجمع في أسبوع 1-32 بلاد عن بنات اكتظوا حاجات كثيرة فكان في يوم من الأيام وكب يوم كتب استغرب من هيك انا كنت شفتها وطبعا قعدت معهم قلت لهم تاني مع بعض عملنا هذه بنا مطابنا كثير خالص ونشكر ربنا ان لم يخلق احد من كل الحالات اللي كانت ناودة دهية ربنا اتمجبنا في حالات كثيرة جدا وكان تملي يعرب معايا وكان يبتي كثير من اجل ان ظناك البشع اللي في الآخرين بيأولدنا بيبقى وضاع جسدية مسيرة فوق الطاقة في درجة اخطيت ان الكلام دوت انه حالة من ضمن الحالات فبس بنبتل البنت امسي ديه متمسكة ودي كده انقلت لي انه هو بيديني لذة فوق ما يتخيل الانسان فلما عدت استكشني عرف ان هو بيأخذ حبوب مؤشطة وغارث معاها هذه الأوضاع للخمس والست مرات في الليلة الأحبة فكانت أوضاع متعالة جدا وابونا كان يقعد معايا يبكي الدموع بهذه الحياة والسلام ونعمة رب المجلس صاحبكم مع كان ابو نذيمن ربب بنات كتير جدا جدا وتار بنات كتير وكان يمكن يدخل بيته ساعتين في اليوم ساعتين اثنين واحيانا كان بيضطر ان هو ممكن يبيت بر البيت تمام ابو نذيمن يعني اذكر أنه في مرة من المرات كان في حالة من ضمن الحالات الأباء اللي كانوا قبل كده أنقذنا حالة من الحالات كانت وصلت لأمن الدولة ودخلت المديرية الأمن وأنا بنفسي رحت مع أسرتها لمدير الأمن الخاصة بالشؤون البنية وعبنا معاه وحلف بشرفه ان هي مش موجودة وان هم لو لقواها يبلغونا وان في كيشب بعض اما خرجنا ناس من ولادنا قلونا جاكنا في اللي جنبكم ولت خرجا من شوية وانتوا بوا عادي معا وكان بيحلف لنا بشرفه ما علينا من موضوع شرفه لكن هذه البني علشان من قبهة هم خبوها ودوها في بيت الولد اللي كان باحك عليها البنت دي كانت الوحيدة في الكلية مسيحية وعادوا عمليها قلات عملوا عليها تمثيلية الحب وان هم مع بعض وان ده قلب اتقصر وان مش عارف ايه ودخلوها في المطويل العريب لغاية لما واحد استأثر قلبها وارفت ان هو المضحى الكبير والكلام ده كله المهم البنت تكملت 21 سنة اليوم التي تكملت 21 سنة أقنعوها أنها تروح تاخد الدفتر وتروح تجيب الحاجة بتاعتها من البصه وتلم الحاجات اللي في البيت المهمة وفعلا فرقت البيت ومشت مع الولد دوته اختفت المهمة علشان نرجع البنت ده هي عرف عرفنا أنها موجودة إلا الدوار وتصادف وجود ختان بعض الكنيسة ومن كمان سلمح البرم داخل مكان ولمحوها ظهر تنيوم على في محيط بيته بلغونا فكان النتيجة أن إحنا عندنا في وقت المتصاعن أيامها صار في رمضان وهم ما في الصيف دول عشان هو موضوع استثماري بالنسبة لهم هو لا موضوع دين و غيره ولكن موضوع استثماري لشناس منهم مرتزقة ليستلزاقوا بالكلام ده وفترة رمضان الزكاة يبقى كتير فيبتدوا ينشروا فكروا اي حد ضعيب او اي حد محتاج سواء او بارك مادي او بارك جسدي او باي حاجه المهم دي حاول اثر على اي حد علشان على حسه يبتدي يلم فلوس هم عليه حوالي 40000 وفي شركات معروفه بتساعد في الامور دي كلها والركه انت من بناتي كانت موجوده في صلاحونه بابا من سنة ونصف في شهر 11 والطحونة كانت مليانة ناس كتيرة كان يوم جمعة الخطيب اللي قمدام الطحونة على طول في الميكرافون بعلنا كده عادي كان إحنا سلعة البنت اللي نجيب ولد مسيحي للإسلام تاخد مكافأة 8-3 جنيه والولد اللي يجيب بنت للإسلام ياخد مكافأة 8-3 جنيه واللي عارف يقول اللي نور الثاني والثالث ما يطالع من كذا كلمة تجارة هي الفترة بيكب النزبل فترة تجارة وطبعا لما يأخذ بنته كمان دية ومعها فلوس كمان طبعا بالنسبة لهم مكسب أكبر فكان هي عملية تجارية بحتة يعني لا ولا يعني ما ما لنا المحامي من البنت ليه علشان ننقل رتبنا إن الأم يدخلوا البيت الدوات ان احنا خلينا ام الخدر على خبطتها لانها هاجت سير اثنين هاجت الحاجة ودول يحجنوا خطفوا البنت وخرجوا خطفوا من عربية العربية العربية العربية اربع عربيات على ما وصلناها المكان بتاحها عشان نحبش يارفت كده كانت المتيجة ان اتقفض على الاثنين خدام خد وعلى الام وتعملهم قضية خطف كانت ابتدن كما احنا ناخدها وبقى هما دول الخاطفين ولا ضي لسه شغال المركب النهاردة لكن واحد من الولدين دولا كان بيشتغل في خطه اكتوبر فوجئه وكان ساكن مع اللي عمله كان شغله هناك وبعدين حصل أن الأخ دوت كان مع واحد دينيلو في الشغل هو اشتغل في مصمع هناك في 6 أكتوبر في ورائي دينيلو الغير مسيحي راح بلغ انه لقى فينيلو دوت غرقان في البنيو مخنوق ميت وهذا الانسان استشهد واتهدت الحد فانذا اختناقا كبه احسن برضي يا بابا اقراض مش كده اا بعد كده المهم ان البنت ده هي خدت معانا جولدي من رحنا لعبنا معاها تمام تمام الله يكرم ربنا يا جماعه هي اللي كنا بنحكي عليها بموتك فيها فرقت خالص في البنت الاشيله دي كانت على الاقل كنت انشغلت جدا الفترة دي وكنت باضطر ان انا لان ساكن في القاهرة وخدمتي في الزازير كدمي في الثانوار العامة فكنت باضطر ان انا انزله كثير عشان اتبعه واشوف احواله فظهرت الحلبة هي من قرية عندنا وتعمل عليها بذ ببيرة والناس عملوا تصل وراثات لجهاز الجمهورية والرئيس ووزارة والوزير الداخلية إلى آخره والحين طلع موضوع ونزل التقديرية وألقوا الدنيا بغاية لما جيت تلفون من نفخ لمن الدولة أنهم ما يسلمون من البنت يمكن كان فيه واحد من الأخو كان تلع حكة إنه إن هي البنت هي أبونا أن بعد رصع بعد ما استلمها عند اعترفها اخذها كان لازم يشوف احنا طبعا كلهم كانوا وقفين برا وخافوا من التقمر وتعمل تحصل مشاكل او يحصل عركة او حاجة ذا كده فالمهم ابونا عند اعترفها كلم ابو نبينا فابو نبينا الا ضروري ان احنا نبعتها في اي دخلوة ترتاح في شوية كانت بكل الفرح خرجت مع أبونا وأبونا ابونا أبو يا ابونا يا ام الفرح الله يا ابونا خليك لي بكره الصبح فا... ما بنقدرش نسيدهم ما بنقدرش نخلينا من حاجه تاني اخو ثاني بتاع احنا مصدقنا خدنا بنتنا في فأبونا أخذ اخذ مام بالميكروباص بتاع الكنيسه وخد معاه الثواب بتاع الميكروباص اسمه ريك واخد معه واحد من الخدام واخد خال البنت وعمها وأخوها ريك السواع دوت والبنت خالص لسه مجروح يوم وفاته كان اليوم السابع والأربعين اللي وفات بنته الصغيرة أربع سنين كان نجيب عنقه مؤقت من البلكونة أرملته في حالة صعبة جدا صلولها من ربني يديها عمله وسلام أن بنتها أربع سنين وبعدين نجدها معها بلأتي بنت سنومس والعجيب أن رزق ذا كان إنسان أنجو طيب جدا وتستعجبه لما رحت تأعذي في هناك أسرته في بلده قالوا لي أن ابنته كانت يوميا تجيله يوميا كانت تجيله أبونا بينهم راحوا وصلوا فعلا سنبنت وجم رجعين أنا داري الخبر بتاع الخطة الساعة 9 صباحا الحفة حصلت الساعة ونص صباحا فاللي حصل انه لما رحت لمكان الحفة شفت منظر النتروبراسك الآن كتلة حديد مرمية على الأسخلط الساعة الجنب اللي هم فيه كان هو كتله الحديد اللي مرميه بره طبعا الواجهه كلها يعني كله طاير الكلام ده كله الظهر بتاع الميكرووف كمان واق يعني كل اللي واقف الشقيق مع الجنب اللي كان بايد على التوال هو الجنب اليمين وباقي البودي كله بالكامل كان ما تشاف وكله كان دهيد عن بعضه اللي حققت به فقالتين الناس قالوا بالتليفونات قاعدنا انتابع اتاري ان لما خبر الحدثة وصل الكميسة فلع اثنين من الخجام بعربية راحوا مكان الحادث هارفوا من العسكار اللي اهناك انه المصابين راحوا على مستشفى السنبلوين ودي على طريق المنصورة وتميّحه اتنقلوا على مستشفى ديارب نجل فرحت طالع هما طلعت على ديارب نجل لقيت وكيل المطرنية موجود معاً لتنين شمان صدوره أبتكين تاني والأباء بتون ديارب كلهم كانوا موجودين الحقيقة وبناء وضم وكان في مجموعة من الشباب قدام كتيرة كانوا وصلوا هناك عن المستشفى لما أعطت استعلم من الأقل أخ اللي هو دخل ودف قسمين أبونا في البداية خالص فوات عنده كان فيه تسل في الإيب والراجل تعريباً يعتبروا كأنهم معطوحين والجمجمها تحشمت تماماً فكان لفين قراث سجد رمزي اللي هو الثواء ده 31 سنة لفه قراثه بكيس نايراً عم إبراهيم اللي هو يبقى خال البنت كانت توقع من قدام على طول فبقى ديما فظهروا انتوا عم ابراهيم دوت الثلاثه دول دي هم اللي اتصابوا وماتوا اللي في الناحيه الثانيه ما جرى لهمش حاجه لو خالد العم اخو البنت اللي كانت معاكم كمان على الكنبه و ما جرى لهمش زي ما هو نايم على الكنبه ما جرى لهمش حاجه يعني الحديدي تشال من حواليه وهو مجروريش فائد زي بضبط الحدثة بتاعة كنيسة مرجال جيس الولد بس طبق مع اختلاف العلاقة المهم آآ آآ لقيت عن إبراهيم دوت لما شفته منظره وهم بيغبطلوه دخلنا بمسيهم ومارضفهم وكلا لقيت المخ بتاعه كان مقصر تماما أبوني دي من أرضه كان واخد الخطة في الجنجمع كانت شقاله الجنجمع من أول نص القورة لغاية الفك العلوي وواخد خط عرضي نحية الشمال والجلء لكله داخل لجوع وكان الضواية بقت كبيرة عمالة تنزل من الدم ومن اليدان والمناخير والجنجمع من ورق المكسورة الانشماس اللي هو كامراه ده دي قبل انما لم نتها على بعضيه لما نوخ قمطلع منها حتى لما عدت بقى ودينا ايام وبدأ رأسه كانت مربوطة بكيث نيوم قبل ما ادخل المشرحة واشوف المنظر ده رحت على المصادم في فنة مستشفى السنبلوين لقيت واحد اسمه أغبريال اللي هو كان يبعان البنتة نفسها والأول وأخوها أخوها, أخوها ده كانوا أثر عليهم فوشها نشرت كلمات خفيفة وكان موجود في المستشرة بتاع الدياربي يعني ما كانش مع المصابين وخادم الكنيسة كان في غيبوبة لما انا رأيت كده يتنبتح شوية صلت له ولمشاهد اللي يتكلم المهم رجعت الثاني بعد ما اطممت عليهم واستغيلت والخيض دوت وخليتهم جموا وسلمت لهم بصوت عشان يجموا وقديم معاو يتابهوا مقلوا على مستشفى في الزرازيت ورتب مقلوا الاجراءات وكل حاجة ورجعت الثاني علشان نشوف الناس كان وصل المحامين اثنين اللي هم بطوئة للكنيسة طبعاً مطرانية منهم واحد عضوا في المجلس الميلي ويبتدوا يبشروا موضوع التحيئات رجيه واحد كان بيحب ابونا لما سم هذا الخبر تفرف تفرف اهوة جداً رحل مرض ابونا وأمه والعيال وراح وراهم مكان الحدثة فكانت أزمة نفسية كبيرة جدا ليهم، ومعرفش الثرف التفارض ده فما هم رجحهم طبعاً في حرار صعب وجلنا المستشفى جلنا على المستشفى داخل بحيجان بغيمة أكل دول تلوه بغلق تلوه جي بريمة أنا كنت أنا مش عارف فين طبعاً رجل بصلاً ما فينا بالتحيات اتعادت المحاضر سبع مرات ورئيس النيابة بعد مراحة المباحث عين والاسم عين وكان مأمور بيارب الموجود بعد مخصة التحيات دي كلها وطلع الورق لرئيس النيابة اصر رئيس النيابة ان هو بنفسه على شأن لان الموضوع صعب لمفسه وللأهل لل... اللي اتكلموا مع المحامي العام اتكلموا مع القنّين العام في فما كانوا شارفين وعملوا وكلها اتقالوا بس لا ممكن لو فيها شبه جنائية من المكانين في مبادئ مفاده ومحفودات طويلة جدا عد من الساعة اللي حتى كانت ساعة 8 و... أنا... من الساعة ثمانية ونص والان الساعة تسعة ودي المطرانية ومحامين موجودين أنا وصدي متن الساعة عشرة لغاية أنا وصف عشرة نص أسابع عشرة لرو لغاية الساعة أربعة وتتعاد من تاني كل ما يسمعهم كلمة ااا ما أعرف ااا إذا علشان يتأكدوا إيه ما الكلام ده وينزلوا تاني عينوا ويرجعوا الحياة تعب جدا وإحنا نفسنا كمان في جدا وبصينا لقينا بقى بسيط وقيد كل شوية موبايلات عملت بيها فهي يجونا ندراف بروس فهي يجونا فضوخيه متعرشاش فهي يجونا بطلع ليه بالجنزير وقطعوه فهي كلام ما عرفش جيه الحبادت من المشاعات وكلام وكلام وكلاش وحتى كان من بلاد عملين يبتصوا بيه عايتين يعرفوه وموضع مشيه بيه فحسيت ان في حيادان واحد من الاباء مثلا بيبتصوا يقول في الزرزين كلها هايجي عندكم ذا الدنيا مقلوظة وكذا حجزة احنا في المستشفى هنا مش عارسين اين لحظت الزرزين المهم خلصت الاجراءات واخدنا رصيح الميادة حولت له على ما اتخلص الاجراءات مدخل ملبس اجمال لبس بتاعه والحاجة بتاعه والناس كلها مدفنها وصعلا بخلنا وملبسنا يا ام وربنا كنا جبنا له منكنه سماء البرمص في الدنيا بتاعته والحاج بتاعته وجبنا صناديق بتاع ديار ربنا يخليكم جبنا صندوق من الثلاثة علشان ما كانش في عربية في الثلاث صناديق من الزقاه كان في عربيتين ترب في رمضان والترته بتاعها مش لاقينه ما جبناش الثلاث عربيات دول في البوشيه فحتى جبنا واخذ العرضية اللي مشلق لها سوادي جافية فاندقين المهم لبس تاريبونا اللبس بتاعه وغسلنا في المعكامة حاجة المجزئة الجسمه وكده فوق لبسه جل ما هو لبسه للطانية والصدر بتاعته سكت فيه في الصليب وحطة على وقته وكان عندي فنوط معايا في العربية متخلة من بير ماريمينة قطعة جدا من نظار البابا كولوس وعندهم أكثر كبيرتين كثيرة حجرات الأكساس فكانوا عملين في فنوط ينقلهم فالفنوط دي كلها حطتها على جثمان البنادينا وتلعب بميزة تحرقنا من المستشف كانت في الساعة أربعة دينا على أول ما وصلنا كذلك أنا رفا انتبا بايته التأثير مش المكان هناك بصيت لقيت إنه أكين المنطقة كلها والشوارع. نبي المنطقة كلها والشوارع أولا في الشارع ما يكانت رخمة عربية. درم بعض في أربع عربيات صفوف وفين درم بعض وآلاف مؤلفة في الشارع. ودخل محمد في الكنيسة آلاف غير عليه الناس كلا جدا جدا دخلنا بصعوبة لغاية الخورة في الكنيسة ودخل إلى أثنان وحضر في دائرة الحب الكوز وبضعوبة جدا نقدر نسلي وحتى سيدنا لم يكن يكمل ثلاثة الشكر و رميس الشمام سرح دخل في على طول هذه دي كان مجاشة ملك وكان موقف صعبة الحياة الجنازة التابعة خلصة ساعة خمسة أو ستة مربع كده ومدفن تكنيز الأنبع أنطنوس دي مدفن بأس العيلة بتاعتها هذون بي من كم نقطة خذلهم بخصوص نقوم هنا في الجزر الأرنان بيقول كيف كنت معكم كل الزمان أخذ من الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبالتجارب أصابتني بمكايد اليهود هو فعلا كان كان سند لطولته جدا وجماله الشغل بهذا وكان بيقرا بالكتوب حلو وكان لما بيقعد معايا كان كثير من هذه الحالات الاختبار اللي موجوده هو الحالات اللي عايشه في الخطية كيف لما اخش شيء من الفوائد اللي اخبرتكم علمتكم اهدار المضي كل بيت وكان عامله مستمر ليل ونهار ما كانش بيحدد الساعتين في ديوما شاهدا لليهود واليوانين بالتوبة وده كان عمله مع أولاده وايضا التوبة لله الذي بربنا يساء المسيح وكان بيثبت إمام الكريم ايضا بيقول الآن هأنا أذهب إلى أروشالين مقيد بالروح الاباء اللي كان رحلهم لهم في بيت الخلوة الترجون هو يرتاح يناموا شوية فا استوأل انا من انتك خايا وبناء الخلاصون انام في العربية لكن لازم نحن من حميرها لان كان مدي معادل مراقل ساعة 9 يخذها وينزل بيها على مصر عشان يعملها عمليه لكنه كان مقيد بالروح ان هو ينهض الى اورشليم وهتشوفوا دلوقتي وهتسمعوا حاجات جميلة خالص لناس كانوا بيشوفوه قبل ما يتنيح وحاجات حقه هذه وكانت هو التعبير كل الناس دي دي الآن الان جه مش كده هو كان كان نفسي لشيء ولا نفسي ثمين عندي حتى وتمّم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع هو ده كان فرحه إن هو كان لازم يعني أبا ترفي البنت ترجى يستنى للصبح مرديش الأباء اللي هناك ترجون هو يستنى شايا مرديش قالوا لا أنا عندي أباس من 6 إلى 8 لازم أخذره لما لأنا سيتخر اتصل ما أحد الأباء التنينية من الأباس من زميننا في الخدمة وهو على أساس يجي بعد الأنداث ونثل المعبد عد بتاع الأنداث إذا كان يتناوي يتناوه ويأخذ زوجته ويسافر فهو هنا بيقل بطمم سعي هذا احتسب لشيه ولا نفسي ثمين عندي يعني حياته دي مش مشكلة في سبيل ان هو ينجي نفسي حتى وتمم بطرح سعي والشبن التي خسرنا للرب يسوع لأشهد بدشارة نعمة الله لذلك أشهدكم اليوم أنني بريء من دم الجميع وهو فعلا الكاهن يعمل كبع كله وفي الإيد وينطره الدم الشعب ويقول أنا بريء من دمكم أنا حظ مسؤول عن نفسه إذا آخر القطع دي دم لكن حالو مع بعضی کده نشوف شویت حاجات حلو و جمیله. قولم حاجات طایفه دی حلم واحد بس و امکانات امور اگه حاجات شو هد من فکنی في مكان ده ما يكون كنيسة في الملك مخيل في كفر الدير عندنا تبع الابروشيه فبطولنا بنروح نيجي كنيسه كفر الدير المعلى احنا في مزار مهم خالص لكن اتحققت من المكان شفت مذبح وفتر هيكل الأحمر وكان لمونه لابس اللبس الاحمر بتاعه ولكن وشه كان بيشع نور غريب ثم نعمل صورة تكون في حجم البطاعة الرقمية لكن صورة كانت جميلة جداً وهو بيضحك فيها ومبتسم وكان الصديد مذكو في ايده فجاء طولف الصورة بيحل قوي أبونا قال لها مشكل ربنا بعد ما قلت كده لقيت ظهرت في الصورة بتاعته ماريمينة والبابا كولف على نفس الصورة بتاعته على يمينة وشماله بعد كده هو طلع صورة للعبة طولة بتاعتها من بيت مكتوب عليها آية كده طويلة بس هي مش هكرا الآية فقال لها تتبص الصورة بتاعتين نكتب فيها آية كبيرة زيها وبنكتب المعنى بعد كده طلع ورقة صغيرة المنطلوب يبقون عليها دي مشتة الدكتور كتبه للمراه عشان اديته الدواء وليس له يا دكتور إيه ده الكلام ده بعد الحفه هي ما تعرفش إن أبونا كان راضي ياخد مراته علشان يعملها عملية قايلت له آآ آآ خليك جنبنا يا أبونا ما تسيبناش فالله لا يا بنتي أنا فاهمة لحد تسمع الكلمة تاني فإنكم ما عنيش يا ابونا خليت معانا لكن لها ما ربي شانية فإنكم فإنكم هتوخشنا كتير يا ابونا قال لأنا هجيلكتين كتير وكان ماتت في يده شمات من ولاده اللي بيحبونه والشمات من فاطس رأسه على كتفة أبونا واختفى أبونا في يوم عشية 28 خمسة الموافق 20 بشم كان أبونا قعد على باب الكنيسة من برّة ليأخذ اعتراض بنت من البنات كده على الكرتين هو هو وكان وشه لأيقونة العذراء، وكان البنت دي مش موهودة اللي شافوه شافوه كأن إذاذ الأيقونة مشبوء وأبونا وحضن العذراء جوه وهو متحل الوش النور يوم الأربعة تمانية ستة ده كان عاشية عيب الصعود من أول واحد 6 لغاية يوم 11-6 شافوا المنظر جاء كذا مرة الناس ولكن ذات قوي في ليلة عيد الصعود شافوا أبونا زي ما يكون لي جناحين كبار زي جناحين حمامة كبيرة وعايز يطير ومش قادر زي ما يكون مربوط بحاجة في الأرض وكان كمال يشوفه وش المور يوم السبت حداشر ستة ومن بداية شهر ستة زي ما قلت لكم كان التمني بيجي ينسى حتى سعوشية الإنجيل لما بنقول فيها ورسلك الأطهار المكرمين فكان يقول رسلك المكرمين على طول فانا رجعت وقلت له يا ابونا احنا بيقول رسلك الأطهار فانوانا بعد العشية احنا بنصلي صلاة نصف الليل وهو واقف احنا بنقف ادن باب الهيكا فاللي بيصلي مزكا احنا بيقف الاب حكونة العدر الا على شمال الهيكا على طول فهو برضو كواقف في نفس المكان بيصلي القطعة التانية او الجزء التاني من القطعة بتاعة نفل الهي للسلم التانية اللي هي بيوسيها اذا ما تفطنته في قسرة اعمال غضية ويأتي على قلب شكرة تلك الديونة الرهيبة تأخذني رغبة فأهرب إليك يا الله لما قالت أهرب إليك يا الله بصت لقيت السيار دلوية كده كأنه تشأ وأبونا دخل أحضن العدل والتنين أول يوم الشمس اللي هو يوم الحدثة الناس دول كانوا صهرانين بيصلوا لغاية الصبح وعمل حسابه مثل على القدس على طول لكن شعره بجهاد أنا مغسر نصف ساعة راحت عليهم نومة وحلم حمّوا او شافوا رؤية غريبة شافوا ان ابونا دي مما وضعت في الكنيسة وبيصلي الهداء في لغة الطنيا بتاعته وانا الكنيسة مليانة ولغاية ما دي عند عوشية الانجيز فبيقولوا ان هم بصوا نحية ابونا لو ابونا فأ كده جسم كله عم بيروح حتى الماسة البياض وهو بيوقع عنا مستخاطين مفروض كلنا يسمع ها السماء جدة كم قدرت من بس بس لا يمر في الكنيسة كلها اختفى أبونا وكل الناس اللي صرخوا ويبقوا قاموا مفضوعين من النوم مش عارفين ايه الحكاية ايه المضاد وزير الدوء ايه ناس بطايت ليه فوقيه باخبار الحادث والكلام ده لما قاموا من النوم كان ساعة تمانية ومص نفس التوقيد دي مع الحادث متاع ابونا يوم الجمعة كلام ده كان يوم الاربع يوم الجمعة سبعتاشر والستة تمنتاشر الناس دول كانوا بيشوفوا أبونا عمال بيذسل عليهم في الأوضع كتير ويظهر لهم كتير ويبتسل لهم كتير وفوقه لما بييجوا يصلوا يلاقوا سقف الأوضع مش نغول والسمى مفتوحة ويشوفوا رب المجد على العرش بتاعه وليلاوا أبونا دي من عند رجلين أقعد على عرش صغير بيتسل لهم وبيرشم عليهم صديق والمنظر بقى اتكرر مرتين دي بعض المعلومات، اللي حبيت ما أنا أقولها لحضراتكم هم أبوني بينا والسؤال اللي هو يتاع للكل يتار هو حادث عادي ولا أنه هو مقصود لغاية دلوقتي التحيات كلها بتقول فقرير الميابة لأن أقول لكم تعريير الميابة 11.37 مرات الاشتباه في ناية وكل اللي اي حد ببوبايا ليدي خبر هو ابونا قتل ازاي ابونا مش عارف اسمعه كلمة ثلث اتقتل يروح عينه تاني وعينه تالك سبع مرات تتدقوني اقول لكم ان الساعة تسعة صباحا وعيد الساعة اربعة بعد الظهر دور فاتكتب السبع المحاضر عشان يتحققوا اذا كانت دي ولا مش جناية ولكن لسه التحقيقات لغاية دلوقتي متمره لان الاثنين من المصادين واحد منهم اللي هو اباهيم اسحاق ده هو اللي هو اسحاق غودياي انا كنت نايم والولد كان نايم في الكنبة الورى مش هاش حاجة الخادم اللي هو كان قاعد قدام جنب السواق ده كل ما كان بيستكت لما يتنبر شوية كان بينقله جاب له زي عصبية على ان هو يقوله بيني بيني طب بين. نقول له طبنا بينه ونفرح بيه بيني كده زي كش النوبك لسه لغايه دلوقتي ما خدوش اقواله ولما تظهر الاقوال بتاعته ويقدر اذا بنشوف الوضع ماشي ازاي ساعتها نقدر نقول ان ده كان جو ولا كده لكن انا اعتقادي انه حادث عادي ان كلهم أعظمهم كانوا مبهدين ونينين لأنه هم من الليلة اللي قابليها علشان بيروحوا الأمن وكده ورايحين وقفين وصارين وصفروا مصر ورميهو وراحوا البلد للصابة ورجعوا كانوا 48 ساعة مناموش فأعتقد احتمال يكون الحادث عادي لكن لسه التحقيقات إن شاء الله هتفت إذا كان حادث عادي ولا مجرد حاجة متعمدة ولا الوضع ده ما شاء ده حقية أولى لحضراتكم وعشان ربكم ترتاح ومحل بش يكون متسجف في شيء لأن ناس كثيرة كم قالوا وكان يوم المتاب كان فيه ناس كثيرة جدا كنيسة كانت مليانة برضو بأكتر من ألفين نصر كانوا مربوضين ومدين وفاش الكنيسة بره وصاعدتها هم من دولة كانوا ابتدوا يتكلموا كتير على الإشعاعات الكثيرة اللي حصلت وابتدوا ينسبوا لسيدنا كلام مش مضغوط وافتكروا ان سيدنا هو اللي قال الكلام ده والحلات بهيئة لكن الاستاذ عادل عن الملاك الهو الشناس دوت اولا رئيس الشنانسة لنأسس ال 11 خرس اللي عندنا وفي نفس الوقت هو امين الصندوق في كنيفة مجردينيس معنا وفي نفس الوقت هو ايضا امين آه أو, آه او اسف هو عضو في المجلس المالي وهو اللي موفد من جيح السيد والاستخاطر مع تولیهات رسمیه فان دوله هو و اللي هو ها اسمه باستسر با عبد المسیح اللی ها كان بيتابع التحقيقات بتاعت نیابه و الاله وقف ان ده حادث عادي وان ما بیش ای عمل ارحابي خلف وقال انه الناس اللی ها عماله بیت های وكل واحد يطلع له لطفاته وكل واحد يقول كلمة وهو بعيد عن الحقاق ويطلع يتكلم على النت ويطلع يتكلم في أي حكة بأي كلام وهو يروح بيته وخلاص وفي الآخر تنسى هل يتضحط في المسؤولية صعبة احنا انينا كامل ان احنا ونصلي ان ربنا يوضح حقيقة الامور كلها ولو في شيء اشما كتبينسة لسه ما عرف نهوش ربنا قادر انه هو يزيل حبيبي بنفق في نعمة ربنا وبنفق في الاخوة اللي هم المسؤولين عن التحيات ان كانوا من الكنيسة ولا ان كانوا من فليهزة الدولة وربنا يدي سلامنا الكل ويوضح الحقاق وإحنا نضطمنا أنهما يعني أبونا دي من ده على عنه الآية اللي ألعى لملاك في ميرنة الثاني من سفر الرؤيا قال له كن أمينا إلى الموت فسأعطيه كثيرا للحياة وهو فعلا باهم الى الموت باهم الى الموت لغاية اخر لحظة كان امين الى الموت والله لاجل امامته وعطاله اكثير الحياة طالبين منه انه هو يذكرنا فرواته وما ينفاش اولاده ويريد كلكم تصلوا من اجل امه ومن اجل ذكته واؤلاده ومن اجل زوجته. عم نريده أيضا للإستواء لأنني قلت لكم أن بنته ماتت قبل أن يحتو وقت من البيلكون ب 47 يوم بس كالسة تقوم على قبل الحدث كان عمل الأربعين بتاع ابنته ربنا يصبر مراته ويصبر رجوته ويصبر أمه لأنه أمه محروقة حرقة صعبة جدا من جواها لكن الحاجات اللي اتحكت بيهايت لما هما عرفوها ابتدوا يطالبوا فينا ايه في ربنا ربنا ينجاد ويحمينا ويحمي اولاده كلهم كلنا في كلها لان امور بتبقى صعبه ومؤلمه وربنا كل هدوء والسلام بشكر و وأنا تحت أمركم إذا كان فيه يتساؤل في فتفضل مصر أمني المعيك معاك السلام ونعمة رب المجد ورسوع تكون معاكم سمحنا أطسبونا لأنني لازم نشيل الردوت الأول فسامحونا على يا ريت نشيل الردوت معاك كل واللي عايز يرفع إيده يرفع إيده السلام ونعمة رب المجد يسوع تكون معاكم طبعا اخونا ادانا التفصيل كله وببدايه المسيح الاسبوع الجاي هنعرف اكتر الكل عاوز يعرف ايه كان مع صفاء الاثاره والترصد وده السؤال اللي الكل بينه كل يوم عمال والكلمات في على البسطوك يا دكتور الامن يشرفك نتقابل مع كل يا اتفضلوا الفاضل وناخد مع بعض صباحونا على الورده الحمراء طبعا دي وردة حمراء عشان عدد عمليه نظام في زرو سبروم عشان احنا بناهم هذا الدكتور هي طبعا دي طبيعيه جدا ورسم عننا عشان خد سابونه بيتشد عليه الخط دايما هنسيب فرصه ان انتم تفضلوا معاكم ونحب لحم جميل في الدم نحب نسمعه في الوقت دوت ربنا يعوضكم يزودكم نعم وبركة وزي ما قد سابونة لسه مش عارفين غد وقته كان مع سكر إصرار وانترصد وده لسه نيابة تاخد وقت على ما تكتشفه كل اللي نعمله ان احنا نصلي ان ربنا يعزي احد الأقسابونا لنصلي في هذا الوقت الصعب ونجب أن نعرف أن الملائكة فرحانة بالدخال وتبون إلى الفدوس حياتنا في مماتنا ثم ارحمنا في اخرتنا مثل ما دايما بنقول لو قد سجونا بسيريوس كرفع عايز المايك تدينا واحد لو يعني لو سمحت لو قد عايز ونديله المايك الاول قد سجون بسيريوس لو سمحنا المايك واحد ونمشي الدوره واحد أوت سبونا بسيريس في الصناعة كلينا واحد. طيب أفضل أوت سبونا بسيريس في المسيح نيجي أوت سبونا بسيريس مايك نأخذ نعمة باركة ومال كلينش يدور. أفضل أوت سبونا ما تنبغي قبله من النتائج تاني المسيح نقبل الآية عبونا بارضة 24 ربنا يعزيكم ويعز شعبه وكنيسته يعز آلته والدته وزوجته وكل آلته ويعز الكنيسته كلها لأن الحقيقة مع خبر فاحتزت المساهر كلها مش بس في مصر في خارج مصر احتزت مشاعر الناس وحزنت جدا لما سمعت الخبر لكن احنا زي ما قال مقدمنا رسول لا تحزنوا قلبا قينا الذين ليس لهم بزاء لكن هبونا من انضم للشهداء القديسين وهو يصلي عنا في كل حين ربنا هو ينح نفسه في فدوس النعيم ويصلي من أجلنا ابو نبيمن لأن احنا حيثين في عالم كل شر وكل فساد وكل قطع ربنا يعز الجميع واتفضلوا المياه شكرا لك قدسا بونا بساليوس ربنا يبارك في حياتك ويعود طعب محبتك ربنا نيع كل الأسرة يا رب ويبرد قلبهم وينزل في قلبهم الهدوء ان شاء الله يا رب تحب قدسا بونا توني فور ممكن تحب تاخذ المايك ولا ندي المايك للمستر ساتيلايت اذا قدسك عايز تاخذ المايك لي واحد لو سمحت 24 انا قدامي مستر ساتلايت اه طيب اا طيب مستر ساتلايت مع حضرتك ماكي مع حضرتك انا املي متر ساتلايسي انا شايف الاثنين صفحين ايديهم مصر امي زود سيرزة يا ترى انتوا عايزين المايك ولا انا السيكست معي معلقة شايفكم قفحين ايديكم بس مصر امي لو مصر امي عايز المايك حضرتك تكتب لي واحد لو سمعت اوكي الصندل لمايك ماك بصر امي الصندل مايك ماك شكرا شكرا قدت ابونا وشكرا ابونا بس اليوش انو قبل ايدي تعزينا للشعب وكنيسة الزائزير والشعب والكنيسة في مصر ونقول مبروك لابونا ديمن امضمامه للكنيسة المتصرة وتمتعه بالوجود في حضرة الله هو نال ليل الشهادة هو يا بسو أتمنى, أتمنى آه نفس آه طريق أبو من وأتمنى في يوم من الأيام يكون, يكون لي أشرفت ليل الشهادة لكن بأي حق يا بو نعادر عبد الملاك يعلن في الجنازة عن الملك إن الحادث قضى وقدر وأنت ما زل قدسك بتقول ما جالت هناك تحقيقات وأي وضع محرج تضع فيه الكنيسة أكثر من ذلك ولماذا دائما القدر مترقص بهباء الكنيسة سواء أبونا يوسفى سعد أو الأب الكاهن اللي تقتل على أول طريق مصرس كمبراس تحراوي أو أبونا الكاهن في طاحا الأعمدة. لماذا دائما شماعة القدر جاهدة ضد الجرائم التي ترتكب ضد الأباء الكهنة؟ لماذا؟ كل قدر قدر ما بنسمعش عن ناس بيشتغل شكلانة تانية غير الكهنة وبيحصل معهم القدر ال الصادر الساع الساع قدر الصعر الصعر الصعر صعر قدر صعر قدر صعر قدر صعر صعر صعر صعر صعر صعر صعر طيب إذا كانت التحقيقات لم تعلن فلماذا يعلن عد عدل عدل إنها قدر وقدر لا أعتقد أن صدقواي بادفوليس طب دلوقتي بادفوليس دلوقتي لماذا أعلى عدل عبد الملاك للشعب وأي, وأي تحديد يمثله المسيحين في الزلزيق المسيحين في الزلزيق أقلية قليلة جدا لا يتعدل 5% من سكان الزلزيق على أي شعب أبون ما بتتأذي يا أبونا نقصي تاني ما أنت يا أبونا شايفين من إيه وقتلس الأكل والشهادة وتتأكلوا يبقى فيه ايه تتأكل؟ طيب هل صمتكم في المرات السابقة منع الجرائم ضدكم؟ أمزاد الجرائم؟ طيب ما تجربوا مرة يا ابونا لكم تتكلموا ولكم تعلموا الحقاية يمكن لما تتكلموا وتعلموا الحقاية وما تسمعوش الإملاءات اللي بتجيلكم يمكن إلا يكون السبيل الوحيد في الوقت في الجرائم ضدكم إذا كنا سكتنا مرة اثنين ثلاث اربعة واتكررت هذه الجرائح إلى متى ثم آآ آآ لما نيجي نتكلم عن خط البنات ولما نيجي نتكلم عن الأسلامة في مصر لماذا لا تطالب الكنيسة بتسليم المرتد مدة شهر إلى الكنيسة تكون الكنيسة مسؤولة فيه عن حفظ وآمن وسلامة وحياة هذا المرتد وإذا أصر على إسلامه أو إذا أصرت على إسلامه بمعنى الصح فالتذهب إلى الإسلام والكنيسة ليست لست ضد أي إسلام يريد أن يترك المسيحية في المقابل يعطى من يريد اعتماق المسيحية مجدد شهر لجنة الاستتابة التي تتكون من الأزهر لجنة الاستتابة وتكون هذه اللجنة مهمة حفظ وحياة هذا المتنفس لماذا يا ابونا المهانه اللي بتتفانوها وتروحوا اسم وتروحوا ايش للشرطه ويجيلكم ويجيلكم الحالة تحت مخدر وتحت تهديد وتحت تترات كثيره وتتكلموا معاك في الميدين ومعمول الاسم يقول لك معلش يا ابونا اصل الساعه 12 صلاه الظهر لازم احضر صلاه الظهر ترش يا ابونا خالص وامشي دي مهانه يا ابونا لقيت امتى نشتنى عليه ولما نتكلم برا تقولوا احنا بنعمل احنا بنعمل مشاكل وانسكتنا الكنيسة, الكنيسة بتسكت وتعنت الكنيسة صوتهم بيجي شايب وخوفهم بيتنقل لشعبهم كيفانا خوف يا ابونا وابونا اللي تتكلم بزيزي مع متجلي قبل كده قد ايه كان مقبول وفيه واضح عليه الاملاءات انه ما يتكلمش ولكنه فجر مجموعة من القضايا منها ان العجل بتاع العيد المأمور بقول لهم ما تخلوش العجل بتاع العيد الكنيسة لما تاخد تصريح دي اهانة دي ما حد شرفة بيها ابدا شكرا انه اوت ابونا وسمحني على حجة اسلوبي واذرني وانه قبل الاياد يا ابونا وحللني وشكرا لكم الماكة معكم شكرا يا اخ نصر ومي بس هو انا عايز اوضع لحضرتك شيطان اول حاجة التحقيقات الاولية كلها بتاعت النيابة وبتاعت الاسم وامور اسم اليرب والنيابة والمباحث كلها بتؤثر ان هو حادث عادي ولكن الاتحادات مفتوحة فقط في انتظار ان احنا ناخد اقوال الاخ اللي هو الخادم اللي هو كان موجود وكان كان في المستشدوات فبنانا على التحقيقات اللي جد والكلام اللي قاله الاستاذ عبد النسيح وقاله السيدنا ان ديت ولما رفع عينه سبع مرات موقع الحادث حتى الاستاذ عبد النسيح نفسه بيقول ان دي اكيد ان هي حادث عادي وليس حادث متعمد وبناء على كده اعلن الاستاذ عادل بامر من فيرنا هذا الخبر ان دوت حادث عادي واذا في الامور جديد هيعلم لكن هو غالبا في الواقع في الوقت ان هو وضع عادي تاني حاجة مفيش حد من الاباء بيومي عليه شيء يا حبيبي عشان يقول او ما يقول شيء واللي يتكبع التاكس ان البابا شنوه ده بي... تحت ضغط بيخلي الكهنة يسكتوا وما يسقطوش احنا مفيش شيء ضغط علينا تمال الاخ دوت اللي هو كان طلع وقال ان في اوامر من الانبا يكوبس ان الكهنة ما يتكلموش خالص سيدنا ما قالش الكلام ده وانا من القريبين جدا من سيدنا وعارف انه مقاشي الكلام ده وبدليني ان انا ببث ان انا اللي بحكي كل التفاصيل وانا كنت جوه الاحناس حتة الابهر او ان الامن الدولي في بلما الحالة مدة شهر وكلام من ده اولا ده لما بديلنا اخبار عن الحالة لأن إذا بلغونا هو كان في اتفاقية موجودة مع الكنيسة من زمان إن أي واحد مرتد حاول يروح لي كانوا يبلغوا الكنيسة فيبتدوا يأمنوا حداد كتير مثلا واحد هيشهر ما يشهرش في البلد بتاعته يروح يشهر في محافظة تانية بعيدة خالص. وعلى ما يختاروا الكنيسة يكون هي الوقت بتاع ميعاد المقابله يكون عادة ابتدت كده تطورت ان هما مبقوش حتى ببلغونا ويام يجي ببلغونا يمكن في القاهرة ببلغوا بين ان في بلد جلس... في جلسات رسمية في القاهرة كل اسبوع بيحضرها سامونا الا الناس اللي في حالات الارتداد بيتابعها لكن بالنسبة هنا عندنا احيانا للوه احنا ما ببلغوش وانا اؤكد بقول لك على الملك إن فعلا إن في حالات هما بيخذوها مننا بمكسوم أنا لسه كنت حاجة إنك فضلتها بيخذت متعقر حتثت إزاي وأنا عند مدير الأمن حلت لتحارفه إنه مش نوجودة للبنت وهي كانت في الأوضة اللي جنبينا وإن هما هربوها مننا وإحنا عادين جوه وإتقال للبنت اللي بجعناها ده هي بتي واحدة قتل ويتحارف لليدتل حتى إنه هو حادث عادي. احنا خشيت من ايه اه بلا شك وشيء مهم جدا عمليه دخولنا للهسام ورافعتنا والكلام اللي بيعدي بكل كلام لكن الكلام ده ما موجود من زمان ما عندك شوف ايام ابونا فيوي كامل ازاي كان واخدين بنته قدام عينه ومسك في العربية والعربيه بريته في الشارع كمان والبنت قالت فرصه فلي توقف ونزلت عمويا ونزلوا وهي اللي اول ما ترابونا من الارض احنا بلا شك اوه عندنا احنا احنا سوطة صعب وطة صعب والعلمة عشان تلعرف الحاجات اللي بتسم دي كلها منظمة جدا من جهاتهم منظمة جدا وفهم جدا لان احنا ولبنا طيبين واي سلمة بيصدقوها بيعودوا يفسحونا يمين وشمال ويدعتونا هنا وهنا ويبايعوه اننا يوم واثين وعشعة لغاتل لما يخلصوا الجراء في الحالة هم بيتعبونا وانا اكرر كده ولو اقفت قدام اي حد اقول له الكلام احنا يا ابن نشفر ربنا ولا بنخاف ولا في حد بيمن علينا حالة ولا سيدنا البابا ولا الكسكر اللام بيكوبس ربنا يعانو ما اللهم فيه يا ابن اشتبيت الموجود في ضبورة احنا ما بنتكرش كده وانا عارف ان في امن الدولة موجودين معايا جوا الرندلاتي وثنين انا بقولين ما بخافش ودواضع عادي جدا ومعروف وضع هذه معروف احنا بس في احلام اليقظة نيجي نقول يسيبوا لنا شهر ومن الشهر نقعد ناخد الحالة وناخدش الحالة ده بعد اطلع روح وشفت المهازل اللي حصلت فيام جوجة الكهن عالم وفق ان هم يسيبوا لنا عشان جوجة الكهن لكن الحالات الثانية مجينا الشوعة ما, ما راش بيها لكن حابرتها بتيدي تقول لي احنا ممكن مستنيين ايه اكتر من كده اه ما ممكن تحصل له عمليه تاكل وماصل يحصل له عمليه حوادث عادية وممكن كده ممكن كده لي ان ليه معلومه ممكن تكون في وانا في حوادث عادي ان ليه لي ان ممكن تكون غير كده ما كانش ملتف صحته دلوقتي هو وضع عادل. لما نشوف الخادم هيحكم الوضع بالظبط اللي حصل هل عربيتنا اللي انحرفت عليه على العربية الماسة لأن الخطة جاد من قدام مش منارض يعني عربية ما في المقابل هو طريق واحد مزدوج يفع أربع عربيات لو مشيهم على سرعة هادية يفع ثلاث عربيات لو بسرعة ممكن يعدوا بعض لكن ما كانش فيه عربيات وقفة فهل هو اللي جه منحرف علينا مخبط العربية بتاعتنا ولا إحنا الصار بتاعنا هو اللي في حالة فرحة لعنده من الهيئة بدي يجزم بحد زي كذا المعاينة اللي موجودة المعاينة بتؤكد ل لإن العربية بتاعتنا لو الثاني اللي هو اللي جاي خبطنا فقبضت حاجة تحته إن العربية تترني في الزيت كلها هو نحيةنا لكن دالعربية ترمت في الزيت في الناحية الثانية. اللي يرميها الناحية النحية يا أبي، نرميها في احتمال كبير وذا اللي بيتولو معينات، إنه ممكن يكون العربية بتاعتنا هي اللي انحرفت عن مكانها، فخبطت في العربية الثانية، اتشبك مع الشنات اللي بتعتها، الصاد والكاميرات بتاعة العربية اللي موجودة خدت مزدح في العربية لفتواها في الغت النحية التانية الثانية، المعينات ولكن لسه اعتقد ان لسه في حديد بقيه غير لما نشوف الموضوع يمشي ازاي لكن ما وعدش نرمي ااا مليون ان الكهنه الخايفين ولا مين خايف يا مين خايف ما عندناش نشكر الله عندنا غباء حلوين كلهم مفيش عندنا حد بيخاف ولا كلام من ده وياما وقفنا في حالات كتير وياما عرضنا نفسنا لحاجات كتير من أجل أولاد الله وأنا مستعد أنت تعرف أن كنت أحذر مع أبونا من قبلها بإسفوع صدقني أمام الله فأبونا دي من كان يقعد يقول لي يا أبونا أنا دعيان منك ليه يا أبونا؟ يقول لي أنت جايب أجساد القدسين في الكليسة لكل اسماء الأباء اللي موجودين معنا جابلهم أجساد القدسين إلا أنا مجايب لي جسد في القدس بتاعي فكنت أحذر مع أبو له إيه؟ قول له انا بقول لك منين يا ابونا اقول لك احسن حل تستشير انت واخد منك على المحطه جنب الكنيسه هناك مع مرجاي ده تحت معنى المدار كنت بقول هلو هلو. هلو. فيه حاجه اخرى ها مشه في الشيء ده ضعف من اجل الجانب ها ممكن يكون حامل عادي وممكن يكون غير كده الله اعلم لكن المعاينات كلها بتقول لغاية اللحظة اللحظه دي ان هو حاجه عادي فأنا بقول لك من واقع التحقيقات يبني أنا مش لحداري ليمين ولا شمال ولا كلام مني خاص لو عايز تكمل حضرتك تعليق اتفضل هنا نرفقه أم. من المائك معك لا يا أبونا سفرا أنا لدي السؤال الثاني نسمع الأفضل وقتين من فضل تحديدهم أسئلة وأنا هارفع إذا كانوا وأطمع أفضل شكرا شكراً لنا على شعب حضرتك والمائك معكم حضرتك لو عايز المائك ياريت تكتب لي شکریم <تصفيق> جزیلا بان العزيز سلوات دائما معنا واشکرک على التوضيح اللي وضحته برغم اغتناع عدم اقتناعي بالرواية التي ذكرت لسبب بسیط جدا انا مقدر طبعا حماس اخوه العزيز مصر اومي واتساؤلات اللي بتدور في دماغه آه لكن آه آه إذا كان المستمع ده بيقوله مش عارف اقوله ازاي لكن يخص جدا انه البنت نفسها مش موجوده ده معناها ان الحادث مضبر حتى لو كان قضاء وقدر او يبدو في سور القضاء وقدر فهو مضبر لانه البنت نفسها مش موجودة اما بخصوص انه احنا نتهجم على انه في او ندعي انه قدسة البابا بيقول كذا او بيعمل كذا او بيفرض على الاباء الكهنة كذا حتى مع فرض انه هذا صحيح حتى مع فرض انه هذا صحيح فلازم احنا نقدر ان الوضع الرسمي للكنيسة يجب ان يكون بعيدا عن اي مهاطرات من اي نوع الكنيسة مقدسة في نظرنا وفي نظر الرب يسوع وهو حاميها. واذا كانت الدواعي السياسية احيانا بتفرض علينا ان احنا نمشي مواضيع معينة واحنا عارفين حقيقتها ايه فمش معنى هذا ان احنا أو او معنى هذا ان احنا مضغوط علينا لا معناها ان احنا نفوتنها مؤقتا عشان يولدنا ما يضعوش خبر في حاجة ما تستحقش الوقت المناسب في الوقت المناسب هتلاقي كل حاجة بتظهر القرارات والتصرفات هتاخد وضعها الطبيعي دفاعا عن امنا الكنيسة القبطية كنيسة الرب يسوى شكرا جزيلا وصلوا عشاني سمحتم لان انا محتاج صحيحة مش نصبوطة فارجو انكم تصلي عشاني شكرا ربنا ذلك فيه شكرا امزارفر بس لا. ايه مشكلة ان مش موجودة ده بالعكس لو هما كانوا عايزين يعملوا الموظرة كانوا منه البنت موجودة مشوهية مش موجودة لا. حتى ان البنت مش موجودة الخرب في البنك خلت في يدهم عندما برن هم يطلبونا يعني انا وبعدين يعني ما في فن ده الكونسرڤر عايزك تف عايز ماي خبرتك تاني عايز ماي تاني كده واحد لو سمحت كده كان ماي وانا كنت مع الشيخ ازوبره الثانيه واحده واحدة يريد بلاش تعليقات على التكس دي بقى خفيفه شويه ديت ناخد بالنا كده ويريد كل واحد عاوز يعبر عن رأيه او شعوره بيقول في وان سبونه بيدوقوا لكم حق خليك تاخد بالنا من الحكايه دي وان يعني يعني هم بقى ايه القصه زي ما التجرب بقى ان البيت خطفته بعد الحادثة ومفيش حاجة بقى وهم عمد العيشين وهم انتصروا والحاجات دي الناس فكر كده لكن اود سابونة كل اللي بيعمله انه هو جاي يخلمكم وسواء فين وسواء طبع عليه ولا لا ولا جوش ربين سواء الحاجات كده يعني ياري فارق يعني ممكن تسأل اود سابونة بيقول لكم على الوقائع اللي حصلت و اود سابونة مالكوش انه عارف الحادثة مدفدتش لسه ما مدفدتش لسه الملف بيأخذ وقته ولسه نيابه بحقه وأدسى ابنبي اللي عرفه انتو عايزين نزود زيادة يعني شوية ولا حينا يعني يعني لي يعني يعني, يعني ربنا عوضك اتفضر أخونا زوبزيرفر المايك وسمحني على زبنا خط المايك يريك بمحب اتفضر اتفضر حينا شكرا يزيرا ناخي العزيز ازلاء الحقيقة انا مقدر وجبك ننظر أبونا بالكامل مش مع مش معنى هذا إننا المعترض على كلام أبونا أنا أنا تساؤلاتي هنا كمنطق إذا كانت البنت كانت موجودة في الميكروباص مع مع مع أبونا الله يرحمه يبقى إذا أين ذهبت هذه البنت؟ إذا كان الحادث حصل، يبقى لا في جثتها ولا في معروف يراحد فيه، والكلام ده كله البداية يدل على إنه الحادث مضطر يا عزيزي، مش معناها إن أنا بقول إنه إنه أبونا يقول كلام ما حصل شيء بالعكس، إحنا يهمنا جميعا الحقائق، الحقائق هي التي تفرض ذاتها، أوكية؟ إذا كانت البنت موجودة في الميكروباز بعد رجوعهم من الإسم عشان هذه التحقيقات يبقى أين ذهبت البنت سواء كانت صحية أو ميتة أين جثتها إذا كانت ماتت أو أين هي إذا كانت لسه صحية ده, ده سؤال، وبالتالي معنى هذا أن الحادث مضبر لأخذ البنت مرة أخرى وعمل الحادث اللي يتعامل ده ده شيء منطقي يربط الموضوع ببعضه فمش معنى هذا مرة أخرى إنما عاوز أبونا يقول حاجة ما حصلتش أطلق أشكركم وربي يبارك فيكم والمايك معكم أحبا طمّن حضرتك أبونا كان وصل البنت خلاص للمكان الخلوة اللي هي بتقضيه وأنا جالي تليفون من المسؤولين في المكان دوت إن أبونا لما سمع الموضوع الحادث وأنا لسه في المستشفى قالوا لي ان البنت موجودة عندهم بالسعر وبعد كده الاب الكاهن بها طرفها راح اخدها من المكان, دل... المكان تاني عشان تكون في اكثر اثنانات وبتطمن البنت حية وصحية وموجودة وبتتلمز على ايد ناس حلوين فدو اتأكد لك ان ما فيش حاجة مقصودة بالكلام ده كله روبي آ... رابوني قبل المايك معك شاید هم کسی سلام ونعمه قبل ومقبل الايادي وربنا لان احنا ان جدا مصر احنا في المسلمين